وتنقل اخبار طفل بريء تحدى اليهود بغم الصر يحاصره ضابط ماكر لينزع من شفتيه الخبر يساله من ترا حرضوك لتخرج في فجر رغم المطر اجاب شقيق محمد فاضطر امرا بفرض الحصار على البيت وقال محمد الق سلاحك واخرج ليلى فاين المفر فالقى عليهم بالضاع ففروا مخافة ان تنفجر يا من حمدت الذنوب الذي جادك بالسنين سكنت فيك في ال